بسم الله الرحمن الرحيم 122. والصفات صفا 123. فالزاجرات زجرا 124. ذكرا 125. إن إلهكم لواحد 126. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق 121. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب 122. وحفظا من كل شيطان مارد 123. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب 124. ولهم عذاب واصب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 129. قل نعم وأنتم داخرون 120. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون 121. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون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 112. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 113. قالوا إنكم كنتم تأتوا عن اليمين 114. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين 115. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون 110 فأغويناكم إنا كنا غاوين 111 فإنهم يومئذ في العذاب مشترفون 112 كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لا تعرفوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الآليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم 124. فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين 125. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين 126. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون 117. وعندهم قاصرات الطرفعين 118. كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي يقول أئن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 ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بمجتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا له الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون 121 أذلك خير أَمْ أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين 122 إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين 119 لا لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا 114. وهم على آثارهم يهرعون 115. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين 116. ولقد أرسلنا فيهم منذرين 117. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين وَلَقَدْ ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون 113. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم 114. وجعلنا ذريته هم الباقين 115. وتركنا عليه في الآخرين 116. سلام على نوح في العالمين كذلك نجزي المحسنين 111. إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين 112. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم 113. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون 121. أئفكا آلهة دون الله تريدون 122. فما ظنكم برب العالمين 123. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم 124. فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين 113. فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم 111. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين 112. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين 113. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم 114. فلما بلغ معه السعي قال يا بني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 111. قد صدقت الرؤيا كَذَلِكَ كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين 113. وفديناه بذبح عظيم 114. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم 129. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين 120. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين 121. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَيْنَا هُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَا هُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَأَتَيْنَا هُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين 112. إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين 113. إذ قال لقومه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 وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُطْلًى مِنَ الْمُرْسَلِينَ ابْنَ جَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ۚ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ فَأَلاَ تَعْقِلُونَ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 114. كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم 116. عليه شجرة من يقطين 111. وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين 112. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البلون 113. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا 117. وإنهم من إفكهم وَلَدَ ولد الله وإنهم لكاذبون 118. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين 121. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين بَيْنَهُ وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون 123. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين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 وَتَوَلَّ وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون 112. سبحان ربك رب العزة عما يصفون 113. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين